أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو علبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ بَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال قَدْ بَقَاعَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتجادلونني في أسماء سميتها أنتم وأباؤكم، وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظرو، إني معكم من المنتظرين.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 قد جاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.